ولماذا سمي رمضان بهذا الاسم وما صحة القول بأن نسمى رمضان من أسماء الله الحسنى جاء في كتاب المواهب اللذنية للقصطلاني وشرحها للزرقاني أن لفظ رمضان مشتق من الرمض وهو شدة الحر لأن العرب لما أرادوا أن يضعوا أسماء الشهور وافق أن الشهر المذكور شديد الحر كما سمي الربيعان لموافقتهما زمن الربيع أو لأنه يرمض الذنوب اي يحرقها وهذا القول ضعيف لأن التسمية به ثابتة قبل الشرع الذي عرف منه أنه يرمض الذنوب وفي تفسير القرطبي قيل هو من رمض النصل رمضا إذا دققته بين حجرين ليرق ومنه نصل رميض ومرمود وسمي الشهر به لأنهم كانوا يرمضون أسلحتهم في رمضان ليحاربوا بها في شوال قبل دخول الأشهر الحرب وحكى الماوردي أن اسمه في الجاهلية ناتق وفي القرطبية أيضا أن مجاهدا كان يقول بلغني أنه اسم من أسماء الله وكان يكره أن يجمع لفظه لهذا المعنى يعني لا يقال رمضانات ويحتج بما روي رمضان اسم من اسماء الله تعالى وهذا ليس بصحيح فإنه من حديث أبي معشر وهو ضعيف وبذلك ينتفي قوله من أسماء الله الحسنى المنصوص عليها في القرآن والسنة والمأثورات الإسلامية الله أهل.